ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقنون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم Yısmağın bıha, ulaik